البرنامج العام يقدم لكم من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامه يملا الارض عدلا عمر بن عبد العزيز كتبها عبد الله شرف اخراج عبد المجيد شكري ويحك يا اصبغ <تصفيق> عفوا يا والدي يسقط أخوك فيجرح وجهه فتضحك مسرورا بما أصابه ليس الأمر كذلك يا والدي لم أضحك شماتة به ولا سرورا بسقوطه اذا لماذا تضحك؟ يا أبي إني كنت أرى سمات جدي لأمي عمر بن الخطاب مجتمعه في الصغير إلا ما كان يتميز به جدي من جرح في وجهه فلما سقط عمر الصغير وجرح وجهه تكاملت العلامات فيه فأضحكني ذلك حقا طالما قال عبد الله بن عمر عن أبيه من هذا الذي من ولد عمر في وجهه علامة يملأ الدنيا عدلا إن ابني أشبه الناس بأهل البيت فعلا لقد أستجت صدري بما فطنت إليه يا بني يا أصبغ نعم يا أبي أشر علي يا ولدي كيف أشير عليك وأنت الخبير الحكيم استغفر الله وأحمده على نعمته ولكني محير فيما أرى في شأن أخيك عمر أخي على خير ما نريد يا أبي ولكن يا أصبغ يشغلني عنايته بنفسه ومغالاته في الطرف والتزين حتى لا يبدو عريساً يوم عرسه في غدوه ورواحه حقاً إن أخي معجب بمظهره يتفنن في اختيار اغلى الحرير ولكن ذلك لا يعيب خلقه فهو مثال الأمانة والصدق والوفاء لا تكتمل الحكمة لأبنائنا إلا بالعلم والفقه في الدين ونبذة متاع الدنيا إني أرى أن أرسل به إلى المدينة ليتلقى العلم على يد فقهائها الذين يحفظون الحديث والقرآن ويفسرونه لعلك يا والدي تريد منه أن يألف حياة البادية فيخشوشن ويشتد عوده هذا ما أرجوه يحيط بالعلم قدر طاقته ويألف حياة الخشونة نعم الرأي ما رأيت يا أبي وإن كان يعز علي فراق أخي لقد كتبت إلى صالح بن كيسان عالم المدينة ليلزم الصبي ويعلمه وإني لمرسله إليه غدا بإذن الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا عمر ماذا لما أنت متجهم يا عمر ولما لا أراكم كذلك ماذا تقصد يا ولدي هل ترضون أن يستبد الحاكم إنه يهدد كل من يعارضه بالموت والله يا عمر ما كنا لنرضى باستبدال حاكم ايا كان ولكن عمك فريد في ذاته يركب الصعب لكي تمتد فتوحات الإسلام إلى أقصى حدود المعمورة وإنه لا يضمن النصر بذلك ما كانت دعوة الإسلام لتحتاج إلى العنف والشدة وما كانت لتحتاج إلى أن يعتلي عم المنبر فيقول من قال لي بعد مقام هذا الله ضربت عنقه أين هذا من سيرة السلف الصالح؟ أين هذا من قول عمر بن الخطاب؟ من رأى منكم في عوجاجاً فليقومه؟ هل حكم الخلفاء الرشدون بمثل هذا؟ والله لأكتبن إليه لا لا لا لا تفعل يا ولدي ألا تخشى غضبته فيما لو غضب؟ أنا لا أخشى غضب عمي ولكني أخشى غضب الله تعالى فيما لو كتمت قولة الحق إنه لعمي ولا أرضى بأن يكون بغيضا إلى قلوب الناس لكم أود أن يعدل ويرحم فتكون أمجاده عظيمة على الأيام سيصله كتابي غدا باذن الله من عمر بن عبد العزيز إلى خليفة المؤمنين عبد الملك بن مروان أما بعد فانك راع وكل راع مسؤول عن رعيته كيف تجرأ عمر بن عبد العزيز على أن يكتب إلي هذا؟ رويدك يا مولاي الخليفة فإنه لا يزال فتى غرا لم يتجاوز العشرين ولا يدرك ما يفعل لا لا لا لا تقل هذا أمامي فأنا أعلم أن عمر بن عبد العزيز يدرك تماماً رغم صغر سنه ما يقول انه يكتب إلي وهو يعلم اي شر يلحق بمن يخالفني لا يجب أن يحاسب على جرأته لو أمرت بقطع عنقه يا مولاي الخليفة فلم يلومك أحد على ذلك آه. ولكن ان استملته إليك كسبت ود أهل المدينة الذين يحبونه كما كسبت ود أخيك ومعه أهل مصر ومن قال لك إني سأقطع رأس ابن أخي ف... <تصفيق> إني معجب بجرأته ولكن يجب أن يعلم أن تكون جرأته معي لا عليه إني... إني أفضل أن أقطع لسانه يا عمر نعم يا شيخي الجليل لقد حذرتك من عمك الخليفة من خاف المحاذير لم يعطي للحق حقه يا شيخنا لله ضرك لله ضرك إن حكمتك تفوق عمرك بكثير ولكن يعز علي فراقك إذا طلبني الخليفة للذهاب إليه فمن العقوق أن أتخلف لا أراه يطلبك إلا ليطش بك ردا على كتابك إليه أنا لا أخشى بغي العبد ولكني أخشى الله أما تمهلت حتى تعلم أباك في مصر ليصحبك فيكون شفيعك عند عمك يا شيخي الجليل عندما كتبت إلى الخليفة لم أستشر والدي ولكني كتبت ما كتبت بدافع الحرص على الإسلام وعلى عمي نفسه فكيف أستعين بوالدي يتشفع لي عند عمي وأنا لا أرى فيما فعلت أي خطأ وفقك الله يا بني وحمأك أستودعك الله وأهل المدينة كتب الله لك السلامه يا خير الشباب أبدا ماذا يا سليمان؟ لقد علمت أن عمر قد قدم إلى دمشق أجل وسوف أراه اليوم لقد أبلغني أخي الوليد أنك بعثت إليه لتعاقبه على جرأته في الكتابة إليك أجل ماذا أنت فاعل به؟ ما أفعله مع أي ولد من أولادي تجرأ علي ولد من أولادك؟ لا تنسى أنه ابن أخي يا سليمان لكن الوليد يقول إنك الوليد يحقد على ابن عمك وما كنت لاقره واصارحك القول يا ولدي اني معجب كل الاعجاب بابن عمك ولكني ساقطع لسانه بالطريقه التي تضمن وفاءه لي هيا اسرع وقابله حتى يجيء به الوليد إلي يا عمر لبيك يا عمي الخليفه اما كان يحسن أن تجيء إلي لتقول ما تقول بدلاً من أن تكتب كتابك فيعلم به الناس كتبت وأنا مؤمن بما كتبت وما كان لامر كهذا أن يخفى على الناس والناس تضج مما يحدث <تصفيق> أبداً <تصفيق> اسكت يا وليد ليت احدكما أنت وسليمان سليمان في مثل ذكاء عمر وشجاعته هذا من نعم الله علي يا عمي الخليفة ألا تذكر لأمير المؤمنين نعماء؟ نعماء أمير المؤمنين من فضل الله يتفضل بها على عباد الله هذا كلام علموه له في المدينة فجاء يردده على مسامعنا ترفق بابن عمك يا وليد فإنه سوف يصبح زوج أختك أتزوجه فاطمة يا أبتي؟ يا عمر أسمعت ما أقول؟ إني أزوجك فاطمة بنت عبد الملك وصلاك الله يا أمير المؤمنين فقد أجزلت العطية وكفيت المسألة أسمعت يا وليد جواب ابن عمك لا يزال يردد ما تعلمه وكم يكفيك لتنفق على أحوالك وأحوال زوجتك يا عمر الحسنة بين السيئتين يا أمير المؤمنين فما هما؟ قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق, صدق الله, الله العظيم اسمعت يا وليد اسمعت من علم ابن عمك هذا ماذا تفعل يا عمر يا اخي الاصبغ اتسال ماذا أفعل؟ وقد حضرت الوفاه عمن الخليفه عبد الملك من الوفاء أن اصحب زوجتي فاطمة لتكون إلى جوار أبيها في ساعاته الأخيرة من الوفاء؟ أي وفاء في هذا الزمن؟ وهل كان من الوفاء أن يفعل بنا عمنا ما فعل بعد موت أبينا عبد العزيز؟ هرصه على الدنيا لا يدعون لأن نتخلف عنه في ساعة رحيله عنها سيرحل ليترك الملك من بعده لابنيه الوليد ثم سليمان وسد الطريق علينا إذ بايع لهما عقب وفاة أبينا إن كنت طامعا في حكم يا أخي الأصبغ فأنا زاهد فيه لقد حاول أن ينزع ولاية العهد من أبينا ولكن أبانا رفض. لو بقي حيا لكانا لكان ماذا؟ أو تظن أن أبانا كان سيوصي لنا من بعده فيطلب المبايعة لنا؟ ما أظن أن أبانا كان سيفعل هذا ولكن فعله عمنا وماذا أخذ معه من متاع الدنيا سيترك لنا الوليد يسومنا العذاب ويسوم المسلمين كل صنوف القهر والذل بما عرف عنه من غطرصة واستبداد هذا أمر إذا تم فأنا له بالمرصاد والله يوفقني والآن سأستعد للرحيل إلى دمشق مع زوجتي لا تبكي لا تبكي يا فاطمة كتب الله لك السلامه وطول العمر يا أبتان و... وماذا لو طال عمري وأنا بعلتي الموت أرحم أبنتي شفيت وعفيت يا أبي كيف أمير المؤمنين <تصفيق> ومستخبر عنا يريد لنا الرضا يا أولادي أوصيكم بإكرام الحجاج بن يوسف الثقفي. يوصينا <تصفيق> بأشر خلق الله الذي قتل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا عمر أنا أعرف أنك لا ترضى عن الحجاج ولكنه أخضع لنا المنابر ارتفع عليها اسمنا في كل بلاد الإسلام وهو الذي دوخ الأمصار وأذل الأعداء لك أن توصي بمن تشاء يا عمي ولكني أسأل الله أن يغفر لك وصايتك بالحجاج لازلت على رأيك يا عمر وإني لأقر لك بالشجاعة فاحفظ برأيك لنفسك حتى لا يتبدل شمل الأمة خفف عن والدي يا عمر سامح الله يا عمر نعم يا فاطمة كيف يوليك أخي الخليفة الوليد بن عبد الملك على الحجاز فتأبى أن تخرج إليه اخرج إلى الحجاز لأحكمه بصوت أخيك عبد الملك؟ لا هل أرغمك على أن تحكم بصوته؟ كيف تكون سيرة الولاه في الناس وخليفتهم يستبد بهم؟ لو أراد أن أكون واليا على الحجاز فإن لي عنده ثلاث حوائج وماذا يمنعك من أن تواجهه بها؟ فإن أبا تخلفت وإن قبل كان هذا في صالح المسلمين؟ ماذا تطلب يا عمر؟ يا ابن عم إن سيرة الحجاج في الحجاز قد أساءت إلى المسلمين وشوهت الأمويين وأنا لا أحب أن أسير على طريق أهل العدوان والظلم هكذا أجل فالحكم أمانة فإن لم يتخذ طريق العدل ضل الحاكم والظلم المحكوم اعمل بالحق ولو لم تدفع الينا درهما واحدة خرج عمر من المدينة فتى جاءها للعلم وعاد إليها شابا يحكمها فهل يا ترى سيصلح أحوالها التي أفسدها الحجاج؟ استبشروا خيرا بولاية عمر وما شأن عمه الذي يسير على نهج سلفه؟ استبشروا خيرا فعمر لا يخشى إلا الله ها هو قد جاء ليعتلي المنبر فلنسمع ماذا يقول يا قوم إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعوانا على الحق ما أريد أن أقطع امرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم لله ضرك يا خير الشباب لله ضرك لقد اعدت الأمر إلى الشورى بيننا كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رأيتم أن أحدا يتعدى أو بلغكم من عامل لي ظلامه فيجب على من بلغه ذلك أن يبلغني نواهدك الله على ذلك أجل فكم من ظلامة حبسها من قبلك في صدر صاحبها ما لي أرى القوم يتهمسون يا شيخنا؟ ألم تعلم بعد أن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أرسل يطلب والينا عمر بن عبد العزيز إلى دمشق ماذا؟ هي دعوة وراءها ما وراءها؟ أجل فإنه طلبه ليعزله عن ولاية الحجاز عجباً يعزله ولما يطلبه العام بالمدينة بل كل. ولما يتم له أن يداوي الجراح التي أنزلها بنا الحجاج بن يوسف الثقفي والله ما شعرنا بالعدل والأمان والطمأنينة إلا في ظل عمر بن عبد العزيز ست سنوات تبدل فيها الحال غير الحال اقام دعائم البنيان وأنصف المظلوم من الظالم حتى أضحت الحجاز مأوى المشردين من العراق وغير العراق ممن لهم ظلم الحجاج هي وشاية الحجاج بلا شك إلى الخليفة يا شيخنا إذا استمع أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك لوشاية الحجاج فإنما يستجيب لها لأن في نفسه شيئا ضد عمر بن عبد العزيز لعل عدله ورحمته بالناس لم ترضه وهو الذي ألف أن يسوس الملك بالشدة والجبروت لا أدري كيف ينقلب الحاكم بين يوم وليلة فبعد أن ولاه ثقة منه فيه ونزل على مطالبه في حكم الحجاز عاد فغدر به هكذا لا إن أمة الإسلام تفرز الطيب والخبيث ولكن الطيب له الغلبه أخيرا يا شيخنا لقد طال بنا انتظار الطيب فلما وافانا غدر به الخبيث عدالة السماء عدالة السماء لأن تترك الخبث يستشري وأمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس لعل الأيام تخبئ لأمة الإسلام خيرا لا ندري يا أخي يا أمير المؤمنين ماذا تريد يا سليمان؟ إلى ما تظل تستمع إلى وشاية الحجاج بن يوسف الثقافي إنه رجل حقود إنه لأكثر اللولات حباً لنا وتفانيا في خدمتنا أتضحي بابن عمنا عمر بن عبد العزيز فتعزله عن ولاية الحجاز لترضي حقد هذا الرجل؟ إذا فقد عمر ولاية الحجاز فإنه سيبقى بيننا في بيت الأمويين نسترشد برأيه ونستلهم حكمته ولكننا إذا فقدنا الحجاج ثارت علينا الخوارج وتنكر الأعداء الذين أخضعهم لسلطاننا لقد كنت أرى في عمر خيرا وعدلا يخضع الأعداء لسلطاننا بالرفق والرحمة لا بالتنكيل والقسوة إنه يداوي الجراحة ويزيل من النفوس الأحقاد أو تظن ان الحكم قد الى اليك يا سليمان وانا حي يا اخي ان الحكم غير دائم ولكن الذكر ادوم سليمان لن أطمعك في الحكم في حياتي او في مماتي ماذا تقول يا اخي بايع لولدي يزيد من بعدي لعل هذا من توجهات الحجاج ايضا إنه يراك غير كفء للحكم تبا له ان لم تبايع راضيا ستبايع مرغما رغم انفي لا. بل رغم أنفك أجل لا وألف لا ولو اقتضى الأمر حياتي أه. أه. من؟ عمر؟ أجل أجل يا أمير المؤمنين هل جئت في وقت غير مناسب؟ لا لا لا يا عمر على العكس لقد جئت في الوقت المناسب لقد طلبت من أخي سليمان أن يبايع لولدي من بعدي فرفض وأنا أيضا أرفض كيف؟ إن في أعناقنا عهدا عاهدنا به والدك عندما بايع لك ولسليمان فكيف تطلب منا أن ننقض العهد؟ يا عمر أنت تملك أن تنحيني عن الولاية ولست براغب فيها ولكنك لا تملك أن تنهي حياتي إلا بإذن الله لا لا لم يصل الأمر بعد إلى هذا يا أمير المؤمنين ما أظن إلا أن الحجاج قد أوغل في شره فأصبح يوجه الخليفة حيث يشاء ماذا تقول؟ أقول إن الذي أشار عليك بعزلي عن الحجاز هو الذي أشار عليك بهذه المباعة والله إني لألومك على مجارات هذا الذي لا يرعوي ولا يخاف الله ويوغل في الدم فيقتل كل يوم ألف بريء ويزعم أنهم خرجوا عليك أليسوا بخارجين علينا؟ لا يستحقون الموت ماذا تقول في من يشتم الأمويين؟ إن كان يشتمهم بحق فهو معذور وإن كان يشتمهم تطاولة عوقب بمثل ذنبه كيف؟ فليشتم ولكن أن يقتل فهذا حرام ها. لقد تجاوزت حدك كما تجاوزت أنت قدرك اخرج اخرج فقط أضبطني وأخشى أن يصدر مني ما يسوءك والله إنما أراه لأسوأ من أن اسكت عليه أصل الله أن يصلح أحوالك يا أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك ماذا يا رجاء؟ أما وقد آلت إليك الخلافة وصار الأمر لك فإن لنأمل أن تطهر البلاد من فساد الولاه الذين أقامهم سلفك فظلموا ونكلوا بالناس لقد أصدرت امري بشأنهم وإني لم نكل بهم كما نكلوا بالمسلمين كم كنت أرجو أن تطول يد الحجاج فأريه كيف أرد إلي إساءاته ولكن الموت اختطفه مهلا يا أمير المؤمنين لقد عاهدتني أن تعدل ولا تظلم فلا تنكل بخصومك كما كان يفعل أسلافك ماذا تريد مني أن أفعل بهم يا عمر بعدما نالني منهم من أذى ووشايه ودس أن تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا لا يا عمر إني أستمع إليك في كل ما تنصح به إلا في هذا الأمر وسوف يرون الويل كل الويل يا رجاء استدعي محمد القاسم يا أمير المؤمنين إن له فضل فتح السند فهو بطل لا يراق دمه. إنه قريب الحجاج ومن انتسب للحجاج ينال ما كان يستحقه الحجاج لو كان حيا يا أمير المؤمنين اسمع،, اسمع يا رجاء مولاي ليصدر أمري بتولية يزيد بن المهلب عدو الحجاج على العراق وليعمل السيف في كل اتباع الحجاج يا أمير المؤمنين لقد بالغت فيما فعلت آني يا عمر أشفي غليل من هؤلاء الحلم أفضل والعفو أجده والله ما أراك إلا ركبت مركب أسلافك يا الله يا الله السماء تُمطر وابلًا إسروابل ما رأينا هذا من قبل حقًا هل رأيت مثل هذا يا عمر لعلها بشرة خير يبدأ بها حكم للبلاد نفرح لتلك البشرة يا أمير المؤمنين فإنها فعلا آيات رحمته تنزل علينا ولكن كيف بها عند نزول نقمته تعالى يا عمر دعنا ننعم برحمه الله أما نقمته فلن تكون إلا من نصيب من تعاون مع الظالمين يا أمير المؤمنين لا تحارب الظلم بالظلم ألا قد بلغت والله أعلم وإني مفارقك حتى تعود إلى الصواب عجبا ما زال هذا الشاب يعيب على حكام الأمويين كل أعمالهم اسكت يا هذا فوالله ليس أحب إلي في الدنيا من أحد غيره فإن عب علينا بشيء فاني أقبله إلا في هذا الأمر فاذهب رجاء وافعل ما أمرت به أمرك يا اميره يا عمر نعم يا فاطمة أتدري ماذا فعل أخي سليمان بالنساء الأمويين؟ ماذا فعل؟ لقد حرمهن جميعا من تركة السابقين فلم يملك احداهن درهما أو دينارا أو عقارا أو تطمعين في شيء من ذلك يا فاطمة؟ والله أكرم وأغنى أنا لا أطمع في شيء أن عازف عنه ولكن بقية نساء الأمويين في حاجة إلى ما يحفظ لهن حياتهن ومقامهن حسن سأذهب إلى سليمان لأحدثه في هذا الأمر تحدث اليه برفق ولا تسر فاني اراه سريع الغضب يا فاطمه انا لا اخشى في الحق غضب احد الا الله ومعك الله يا زوجي العزيز يا ابي يا امير المؤمنين ماذا يا ايوب ارى عمر بن عبد العزيز مقبلا وعلى وجهه جهاما <تصفيق> هذا شأنه اذا جاء ليكلمنا في مظلمه أو يبذل لنا النصح أصمت حتى أرى ماذا يريد السلام عليك يا أمير المؤمنين وعليك السلام ورحمة الله اجلس يا عمر ما كنت في حاجة إلى أن تأمرني بالجلوس ولكني جئت لأقوم فيك عجاجا أصمت يا ايوب أصمت أي عوجاج تقصد يا عمر لماذا تحرم نساء الخلفاء من ميراثهن في بيت عبد الملك لا اظن ان النساء يرثن في العقار شيئا من قال هذا لقد ترك عبد الملك كتابا يمنعهن من هذا الحق يا ايوب اذهب واتنا بهذا الكتاب انتظر يا ايوب يا امير المؤمنين ابي كتاب عبد الملك تحكم أم بكتاب الله عز وجل أمسك يا عمر كيف تتحدث بهذه اللهجة أمام أمير المؤمنين والله إنك لا تستحق أن يضرب وجهك <تصفيق> إن كان الأمر إليك وإلى أمثالك يا أيوب لفسدت الدنيا ولكان البلاء أعظم من أن تضرب وجهي إذا لم تمسك عن هذا الهراء فإنني أيوب أمسك أنت عن تطاولك على عمر يا أيوب ابي مثل هذه القحه تحدث عمر الا قد بلغت والله اعلم عمر انتظر دعه يا والدي فاني اراه يحلم وقد تربى على العرش بدلك ونسي انني ولي عهدك هل تظن انني سابايع لك يا ايوب ولم لا اذهب اذهب عني ابي اذ... اذهب عني لقد كنت أنوي أن أجعلك من بعدي ولكن لا لا إن للخلافة غيرك غيرك لا لا عليك يا أبي فقد أثارك عمر لا لا يا أيوب ولكنه ولكنه احيا في صدري ضميري وما كنت لأخالف ضميري إلا تحت وطأة إغراء الحكم أه خذ خذ بيدي أه خذ بيدي أه أه أيوب نعم ايتني برجاء فما ظن إلا أن ساعتي قد حانت رجاء موجود يا أمير المؤمنين أوه. تقدم تقدم يا رجاء مولاي أخرج أخرج أنت يا أيوب أبي إياك أن <تصفيق> أتحذرني يا أيوب أخرج خرج رجاء نعم يا أمير المؤمنين من تظنه يصلح للخلافة من بعدي غير عمر بن عبد العزيز والله يا مولاي إن اخترته فقد أحسنت ولكن بيت عبد الملك قد يثور ليزيد <تصفيق> لتكن الخلافة لعمر ثم يزيد اكتب رجاء اكتب كتابا بهذا ولا تعلنه حتى أمود بورك فيك يا أمير المؤمنين لقد ترك سليمان كتابا لتوليتك من بعد وقد بايعك الأمراء بالخلافة يا رجاء من قال إنني أهنأ بالخلافة وأبارك عليها إني والله الزاهد فيها لن يصلح أنيالي الخلافة غيرك فقد فضلك سلفك على أبنائه واخوته يا مولاي خليفة الله في أرضه ما أنا بخليفة الله في أرضه وما أنا بمولى أحد وخير لي أن أصبح من الرعية من أن أصبح قواما عليها يا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لقد ساء حال المسلمين كما تعلم وإنهم جميعا لا يرجون الخير على يديك ولكنها مسؤولية عسيرة يا رجاء أخشى أن لا أتحملها ليس غيرك لها وستقوم بأعبائها على أحسن وجه بإذن الله م? ما هذا؟ رئيس الجند مع حرسه. جاءوا حاملين سلاحهم ليكونوا في حراستهم فليتنحوا عني فلست في حاجة إلى من يحرسني، وعين الله الساهرة طرع الناس جميعا أما تريد أن تأم الناس في الجامع الكبير؟ سأذهب إليهم ماشيا لقد أقبل أمير المؤمنين. والله إننا نستبشر به خيرا. صحن إنه يعتلي المنبر ليتكلم. أيها الناس، صلتة صلتة صلتة الله الله إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه، ولا سعيا وراءه، ولا مشورة من المسلمين. وإني قد خلصتكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم والله ما نرضى بغيرك اميرا للمؤمنين نبايعك يا أمير المؤمنين نبايعك يا عمر اجل أجل نبايعك, أجل. نبايعك. نبايعك. أجل. أرأيت؟, نبايعك يا أرأيت كيف يجمع الناس على مبايعتك الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وسلم أما وقد اجمعتم على ذلك فاوصيكم بتقوى الله عز وجل واعملوا لاخرتكم فانه من عمل لاخرته كفاه الله امر دنياه وان هذه الامه لم تختلف في ربها ولا في دينها ولا في كتابها وانما اختلفوا في الدينار والدرهم واني والله لا اعطي احدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا تولى أمرنا باليمن والبركة يا أيها الناس من أطاع الله وجبت طاعته ومن عصى الله فلا طاعه له أطيعوني ما أطعت الله أطيعوني ما أطعت الله فإذا أغضبت الله فلا طاعه لي عليكم يا أمير المؤمنين أطال الله بقاءك يا أمير المؤمنين ما هذا يا رجاء؟ ما كل هذا؟ مركب الخلافة يركبها الخليفة أول ما يلي عشرون من البغال المهمة وعليها برادع من فضة وذعب أجل وأرض تغطيها البسط الغالية ونصب عاليه وسرادق مليء بالنفائس والجواري كل هذا من نصيب الخليفة الجديد أكل خليفة يستجد؟ يجمع له كل هذا؟ أجل أما أنا فلا أين تابعي مزاحم؟ أنا هنا يا أمير المؤمنين يا مزاحم خذ كل هذا وبعه في السوق واجمع أمواله إلى بيت المسلمين ولا تجعل في القصر نفائس أو تحفا إلا وبحها لحساب بيت المسلمين وأين يكون مقامك يا أمير المؤمنين؟ سأقيم في خيمتي على مشارف دمشق لأستقبل فيها الناس وأصحاب المظالم فإنني أعلم أنها كثيرة يا رجاء أموال المسلمين لا يرثها الخلفاء ولكنها ملك للمحتاجين منهم افعل ما أمرتك به يا مزاحم أمرك يا أمير المؤمنين يا فاطمه فاطمه نعم يا امير المؤمنين يا فاطمه اني قد شغلت بامور المسلمين عن النساء واني لاخيرك في ان تقيمي معي في منزلي على ذلك او ان تلحقي بمنزل ابيك <تصفيق> ولم البكاء كيف تشك في ولائي لك يا عمر إني والله لباقية معك حتى آخر رمق من حياتي حسن فإن أردت صحبتي فردي ما معك من مال وحلي وجواهر إلى بيت مال المسلمين كيف تدافع عن نساء الأمويين بالأمس فترد لهن حقوقهن في الإرث ثم تطلب مني أن أتنازل عنه لبيت المسلمين يا فاطمة إنه حق المسلمين وإن كنت قد طلبت من الوليد أن يرد إليكن إرثكن فذلك لكي لا ينفرد به وحده أما وقد آل الأمر إليه فإني أرى رده إلى بيت المال وعلمي أنني لا أجتمع أنا وأنت وهذا المال في بيت واحد أرده كله يا أمير المؤمنين فلا يكن بقلبك علي موجدا حسن والآن دعيني وأدي واجبي نحو عباد الله بحق أمرك يا مزاحم يا مزاحم بالباب يا أمير المؤمنين ادخل مر بما تشاء يا أمير المؤمنين اكتب إلى مسلمة بن عبد الملك ليعود من غزب القسطنطينية كيف وجيشنا يقاتل؟ لقد كلفنا هذا الغزو الكثير من الأرواح وإني كنت ألوم سليمان على هذه التضحيات فلسنا غزاة نفتح الأمصار بالدم إنما نحن أصحاب دعوة ندعو إليها بالحكمة والموعظة الحسنة إن ضحايا رجال المسلمين الذين استشهدوا في هذه الغزوة كثيرون كثيرون فاكتب إليه أن يوقف الحرب ويعود أمرك يا أمير المؤمنين. ثم اكتب كتابا مني بعزل من يتولى خراج مصر، فإنه رجل غشوم لا يرحم. أثقل كاهل الأقباط بما لا طاقة لهم به. ثم أصدر أمري بحبسه. أمرك يا مولاي. ثم اكتب إلى مولاي. لنرجئ ما تريد بعد ذلك للغد يا أمير المؤمنين. فقد تاخر الليل ورأك مجهدا من كفرة العمل. وأشدر بك أن تنام ولو قليلا هل أنام وما زالت في ربوع الإسلام مظالم؟ بعد أن تقوم لصلاة الفجر يمكنك أن تعيد النظر في هذه المظالم ومن لي أن أعيش إلى الفجر؟ ابق معي ابق معي حتى أكتب إلى كل الأمصار بما أريد العمري ماذا فعل بكم عمر بن عبد العزيز يا فاطمة؟ يا عم إن ما فعله بنا أقل بكثير مما فعله بنفسه عجباً أيرغمكم على أكل الخبز الجاف ولا إدام ويلبسك من القديم ولا يأتيك بالجديد وهو أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين لا يأكل إلا مما نأكل وأصبح يلبس المخيط من الثياب بعد أن كان يرفل في الحرير والدمقس وما تعطر منذ تولى الخلافة ولا مشامشيته مش حتى لطرين يكاد يكب وهو يمشي منه زال مع أنه لم يتجاوز الثلاثين بكثير ماذا؟ أهو مريض؟ بل هو زاهد في الدنيا ومتاعها وإن زاهد هو فلما لا يمتعكم بماله؟ لقد تنازل عن جميع ما يملك لبيت المال حتى تلك الضيعة التي ورثها عن أبيه عبد العزيز في مصر لقد نكبنا بخلافة زوجك ليس هذا رأي الناس فيه يا عم إن كان قد تخلى عن ما يملك لبيت المال فلما يحرم علينا نحن ما كان يجري علينا الوليد وسليمان لقد جئت لأحدثه في ذلك فأين هو؟ إنه بصدر المنزل ينظر في المظالم وإنها لمظلمتنا فلينظر فيها تروي يا عمه فإن شؤون رعيته تشغله عن النظر في شؤون أهلي فابقي عله يدخل علينا الآن يا عم اما وقد فرغت من شؤون الرعية فاسالي ما تريدين يا أمير المؤمنين إني جئت إليك أحمل النذير أي نذير يا عم؟ أنذرك من غضه بني أمية كلهم وما الذي يغضبهم؟ قطعت عنهم عطاياهم التي كانوا يستحقونها من قبل ويقررها لهم الخلفاء واحد بعد آخر لقد كان بنو أمية يحصلون على ما لا يستحقون عجبا يا ابن أخي أتقول إنهم لا يستحقون وكيف بمن قبلك؟ إذا أخطأ من قبلي فلا يجب أن اخطا أنا كان عمك يصرف لي عشرة ألاف درهم فجاء الوليد فزادني ثم جاء سليمان فزادني ولما وليت أنت قطعت كل هذا فلما لا تبقي لي ولو اعطيت الوليد؟ يا عم ليس ذلك المال لي فأعطيكه ولكن يمكن أن أعطيك مما أملك وماذاك يا أمير المؤمنين؟ لو كان لك حاجة في كل ما أملك فهو مئة دينار والله ما يبلغ مني عطائك لست أملك غيره رحماك ربي لا حاجة لي بعطائك فأبقه لنفسك فأبقه لنفسك خرجت عمتك غاضبة لا خير لي أن أغضب عمتي من أن أغضب الله سبحانه وتعالى خرجت عمتك غاضبة لا خير لي أن أغضب عمتي من أن أغضب الله سبحانه وتعالى يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين مزاحم ادخل يا فاطمة أقبل يا مزاحم يا أمير المؤمنين بالباب رجل ذمي من النصارى من أهل حمص جاء يتظلم من العباس بن الوليد والعباس يمسك بتلابيبه وما هي مظلمته؟ يقول إن العباس اغتصب منه أرضه حقا؟ وما دعوى العباس؟ يقول العباس إن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك كتب له بها سجلا كيف يستحل الوليد مال النصارى وقد وفوا بما عليهم من الجزية؟ ألا نكون بذلك قد نقضنا العهد؟ يا مزاحم مولاي كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك احرقوا السجل وردوا على النصراني ضيعته ماذا بك يا أمير المؤمنين؟ أرهقني العمل في ديوان المظالم هل أنشأت للمظالم ديوانا؟ ولما لا يا فاطمة؟ ما دامت الحاجة إليه شديدة لقد خلف الأمويون وراءهم تركة مثقلة بالمظالم أسأل الله أن يعينني على رد الحقوق لأصحابها جميعا أراك تهلك نفسك؟ في سبيل الله وإلى متى؟ لقد مضى عليك في الحكم عشرون شهرا لم تذق فيها راحة ولم تنعم بحياة <تصفيق> لعلك ضجرت حاشا لله إن لي نفسا تواق فلما لا تمتعها بالسلطان لا يا فاطمة لا لست أقصد ذلك لقد كنت من مدينة غلاما مع الغلمان فتاقت نفسي إلى العلم حتى حصلت عليه ثم تاقت نفسي إلى السلطان فوليت على المدينة وكنت أنعم بالملبس والعيش الطيب حتى ما كان أحد مثلي وأخيرا ابتليت بالخلافة وهي شرف الدنيا فأردت بها شرف الآخرة شرف الآخرة هذا ما أتوق إليه رعاك الله يا زوجي يا العزيز من؟ أمينة ابنتي تعال يا أمين أمين تع... ماذا يا فاطمة مم. لم تك تسمع صوتي وتراني حتى استدارت متباعدة ألم تعرف ماذا بها هل أغضبتها لا بل حكمت عليها بالعري إن ابنتك تخشى أن تواجهك فتراها وملبسها لا يستر صدرها من تمزق وبله هكذا قد أفقرتنا وعريت أولادك حتى عادوا لا يملكون ملابس أخرى آه. لهم الله لهم الله الله كفيل بهم جميعا ولكن عليك يا فاطمة ببعض الستر والاغطيه القديمة اقطع منها جلبابا لأمينة فصبرا يا فاطمة صبرا فجزاء الآخرة اوفى إن كان عمر قد أفقر أهله وكتب على زوجته الحرمان وزهد في الدنيا فما ذنبنا نحن أهل بيت عبد الملك؟ يحرمنا ميراثنا ويمنع عنا معطياتنا والله ما أدري ماذا يريد منا عمر بن عبد العزيز يا ابن الوليد لا شك أنه يريد أن ينكل بنا فلا ينصفنا ولا يزيدنا بل ينقص من كل مالنا بدعوى أن ذلك من حق بيت المسلمين ماذا للفقراء من دين في أعناقنا وماذا للفقراء فيما كان نصيبي من بيت المال عشرون ألف دينار كان قد كتبها لي سلفه فأبى أن يصرفها وقال إن عشرين ألف دينار حرام أن تصرف لواحد وهي تكفي عشرين ألف مسلم. يا عم ان كان قد حرمك حقك في منحة سليمان فإنه يزري بكل من كان قبله من الخلفاء الأمويين واعتبر كل ما فعلوا عيبا في حق المسلمين والله لا له لأ. لا تفعل يا ابن الوليد فعمر قد ركب رأسه كيف الخلاص منه؟ الناس تحبه وتريده سيضيع الملك الذي ورثه عن آبائي وأجدادي رويدك يا ابن الوليد ماذا؟ مزاحم؟ أجئت تتجسس علينا من قبل عمر بن عبد العزيز؟ أمير المؤمنين لا يتخذ العسس ليتجسس على أحد لكن أثرني قولك بأن أمير المؤمنين عمر سيضيع الملك أجل ليس هذا صحيحا. فإن رقعة الملك التي تركها أسلافه كانت تموج بالدسائس والأحقاد تتربص بالحاكم لتنقض عليه فلما تولى أمير المؤمنين عمر الأمر استتب الأمن ووضع الأعداء السلاح وظل الملك على اتساعه يدين له بالولاء فلا تجد خارجا عليه ولا حاقدا عليه حتى الذميون أصبحوا يدينون له بالولاء يا مزاحم نعم يا أمير المؤمنين هل بالباب من شاك آخر؟ لا يا أمير المؤمنين لقد أنصفت من جاء فانصرف شاكرا بحمد الله ولكن بالباب والي الكوفه جاء بالمال ووالي مصر جاء وهو يشكو قلة المال حسن أدخلهما تقدم فأمير المؤمنين قد فرغ لكما السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين وعليكم السلام ورحمة الله ماذا وراءكما؟ يا أمير المؤمنين هذه الأموال قد بقيت لدي من العطايا جئت بها إليك وما حاجتنا إلى الفائد من أموال الناس؟ عليك أن تبحث في أحوال أهل الذمة من النصارى فمن كان قد أرهقته الجزية ردها إليه وأعطه سلفة يستغني بها ولا تثقل عليهم جميعا يا أمير المؤمنين أما أبغيت هذا المال فأعطيته لي؟ لماذا يا والي مصر؟ إن الأحوال في مصر غير الأحوال في الكوفة فقد أسرع أهل الذمة من النصارى إلى الدخول في الإسلام فسقطت عنهم الجزية وقل ما نجمعه حتى إن استلفت من الحارس بن الثابتة عشرين ألف دينار لأسدد منها أجور عمال الديوان إنما يجبى من أهل الذمة بالكوفة من حق أهل الكوفة أما مصر فعليك أن تدبر أحوالها بما يجتمع لك إذا استمر دخول النصارى في الإسلام افتقدنا دخل بيت المال إني أرى أن تعالج الأمر بمنع الذميين من انتحال الإسلام ليستمروا في دفع الجزية يؤسفني أنني وليتك ولاية مصر وأنا عارف بضعفك وسوء مشورتك أترك من أراد أن يدخل الإسلام حرا بإرادته ولا تحل دونه ودون ذلك فإن الله إنما بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا تقدم يا أمير المؤمنين فقد ازف وقت الصلاة يا مزاحم مر بنا من جانب المسجد حتى لا نفرق الناس أي ما هذا أوجعت رأسي بقدمك يا هذا هل أنت مجنون لا ويلك يا رجل؟ اترك يا مزاحم كيف يشتم امير المؤمنين؟ الرجل لم يشتمني إنما سألني أم جنون أنت؟ فقلت لا دعه ما هذا؟ نعم كيف ذلك؟ لقد اعتلى عمر المنبر لعلها فرصتك يا أخي أجل ساقاطعه عندما يبدأ الكلام يا عمبسة أيها الناس إنما المؤمنون الذين يا عمر كيف تتحدث عن المؤمنين؟ وأنا أشهد أنك من الفاسقين يا قوم لا يجب أن يستبد بكم الغضب وصاحبكم لا يدري ما يقول أنا أدري كل ما أقول وأشهد أنك من الفاسقين وما يدريك وانت شاهد زور لا تجوز شهادته عجباً نحن في زمن العجب بس؟ اي عجب في ذلك يا عمبسة؟ أصبحنا في زمن يشتم فيه الخلفاء فيؤمن الشاتم ويحك يا عنبسة ما حرضني على ذلك إلا أنت والله إنك لمن الفاسقين <تصفيق> أرأيتم أيها الناس النار تأكل بعضها ويشهد شاهد الزور على محرض الزور <تصفيق> والله يا أمير المؤمنين إنني إنك ما... ما شاهدت الأولى إلا زورا ولذلك فشهادتك الثانية هي زور ولا داع للاخذ والرد فان اردت بقاء انت ومحرضك فابقيا وان اردتما الانصراف فانتما وما تريدان ايها الناس ان ابركم من ابر الفقير قبل الامير وراعى في اعماله الحق والدين لما المكاء يا بوجاتي؟ إن مرض أمير المؤمنين ليس بالشدة التي يهلع لها قلبك يا مزاح أنت لا تعلم كم يعاني في رقدته إن أمير المؤمنين لا يزال في ريعان شبابه وسوف يتجاوز المرض سريعا بإذن الله إن قلبي يحدثني انها النهايه هكذا ولم يتولى الحكم إلا ثلاثين شهرا لقد أهلك نفسه بزهده بل بحرصه على أن يحق الحق ويقيم ميزان العدل ومن يفعل ذلك ينجه الله من المهالك من لأولاده من بعده وقد جردهم من كل شيء من كل شيء ليس لهم من بعده إلا الستر وحسن الذكرى وبع ذلك فالله سيشفيه فهو زخر أمة الإسلام يا فاطمة يا فاطمة أمير المؤمنين يناديك فلنسرع إليه لبيك يا أمير المؤمنين أجل ساني لقد سمعت نحيبك يا فاطمة لا عليك يا أمير المؤمنين سمعت قولك يا مزاحم لا تجهد نفسك يا امير المؤمنين والله اني تركت لك ولاولادي خيرا كثيرا لو تعلمين لن تمر باحد من المسلمين واهل ذمتهم الا رأوا لكم حقا يا فاطمه اني قد خيرت بين أمرين إما أن تستغنوا وأدخل النار وإما أن تفتقروا وأدخل الجنة والله إن رحمة ربي لأحصل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كنتم مع عمر بن عبد العزيز تاليف عبد الله شرف صور شخصيات محمود مرسي مديحه حمدي سامي طموم أحمد الشناوي مراد سليمان محمد سالم ليلى نصر محمد عبد اللطيف ومحمد الحسيني المخرج المساعد محمود ابو طالب الهندسه الاذاعيه قطب محمود وطلعت وهب عمر بن عبد العزيز من إخراج عبد المجيد شكري